فيه ولا ينقص ثم من شاء يتطوع بعد يوم العيد يتطوع ما شاء والحمد لله فمن حب القرب وأفضل الأعمال إلى الله جل وعلا الصيام لكن يحذر أن يصوم شيئا ممنوع اليوم الأول الذي قبل رمضان لا تصوم إلا إن كنت معتادا لذلك اليوم الذي في نهاية رمضان يوم الأول من شوال يحرم صيامه فيكون رمضان محوط بمنعين لا يزيد فيه المرء كما لا يجوز له ان ينقص منه ثم بعد ذلك وفي حل يصوم ما شاء الا ما منع صيامك يوم عيد النحر والايام التي يكره صيامها وهي ايام التشريق فلا يجوز للمرء من باب الاحتياط ان يصوم غدا إنما إن ثبت أنه من رمضان وجب صيامه وإذا لم يثبت فلا يصام يقول السائل عندي مبلغ من المال ولي أولاد ذكور وإناث فيهم غير متزوج وبعدهم من البنات زوجهن ضعيف حالهم المادية هل يجوز لي أن أوزع هذا المال متساويا ذكورا وإناثا حتى يتمكن كل واحد لمستقبلهم إعطاء الوالد لأولاده معمور بالعدل والتسوية فلا يفضل بعضهم على بعض ولا يمنع بعضهم عن مساواة بعض لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال الذي جاء ليشهده ليع... لأنه يعطي ابنه شيئا ما قال لا تشهدني على جور هذا إذا قصد تفضيل بعضهم على بعض أما إذا قصد الحق كحال هذا السائل فنقول العلماء رحمهم الله اختلفوا في التسوية بين الأولاد الذكور والإناث في حال العطاء بالحياه فبعضهم قال يجب أن يسوي بينهم يعطي الأنثى مثل ما يعطي الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وبعضهم قال العدل بين الاولاد أن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين قياسا لحال الحياة على ما بعد الحياة قياسا على قسمة الله جل وعلا للميراث فإذا أعطيت الذكر مثلا عشرة آلاف تعطي الأنثى خمسة ولعل هذا أقرب والله أعلم قياسا على قسمة الله تبارك وتعالى في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فالمسألة فيها خلاف لكن تفضيل الذكر على الأنثى في العطية كما فضله الله جل وعلا ولأن الذكر عليه التزامات أكثر من البنت فيفضل لهذا كما فضله الله فإذا قسمت بين أولادك فلعل الاولى أن تعطي الذكر مثل حظ الانثيين وتسوي بينهم بهذا ولا تفضل الكبير لكبره ولا الصغير لصغره هذا إذا كان مما يبقى ويتمول أما إذا كان من باب النفقه فلا يلزم التسويه بينهم لأن الكبير مثلا تنفق عليه على قدره والصغير تنفق عليه على قدره الكبير في حاجة إلى زواج تزوجه وتزويج من باب النفقه الصغير مون في حاجة إلى زواج فلا تقول اعطيه خمسين ألف أو مئة ألف مثل ما عطيت الكبير تكاليف الزواج لا تكاليف الزواج تدخل في باب النفقة مثل ما تنفق على الولد الكبير مثلا اليوم عشرة ريال وتنفق على الصغير مثلا اليوم ريال واحد هذا ما يلزم فيه التسوية ما تقول أنا عطيت الكبير عشرة اريل اعطي الصغير مثله وان كان لا يحتاجه لا لان هذه نفقة فالنفقة لا يلزم التسوية فيها وانما يلزم التسوية فيما يبقى ويتمول تقول مثلا هذا الكبير متزوج وفي حاجة الى ارض فانا اعطيه ارض ليعمر عليها بيت والصغير ما تعطيه ارض هذا ما يجوز لان هذه الارض مما يتمول ويبقى وليست من باب النفقة فاذا اعطيت الصغير الكبير ارض فتعط الصغير مثله اذا اعطيت الذكر ارض مثلا تعطي الانثى على النصف ما تقول الانثى ما يبقى حاجه الى الارض والانثى مثلا مع زوجها والولد يبني على هذه الارض دارا يسكنها لا لانه بعدين يكون يتميز الذكر على الانثى يكون الذكر عنده عقار والانثى ما عندها شيء فما كان منك مما يبقى فيجب أن يسوى بينهم وإن كان من باب النفقه فلا يلزم التسوية لأن كل واحد تعطيه على قدر حاجته زوجت الكبير بخمسين ألف ما يلزم أن تعطي الصغير خمسين ألف مقابل تزويج الولد لأن التزويج من باب النفقه فإن بلغ الصغير وأنت على قيد الحياة فزوجه مثل ما زوجت الكبير وإن مت قبل أن يبلغ فلا يلزمك له شيء ولا توصي له بشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث يقول انا من اهل الرياض وجئت بمكة لعمل اذا كانت هذه الليلة من رمضان وارغب عمره ماذا افعل هل احرم من التنعيم اذا كنت جئت من الرياض بقصد العمل وناو العمره يعني تقول ما يمكنني اذهب الى مكة في هذا الوقت وأعود بلا عمرة عازم على العمرة فنقول يجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك فإن أحرمت من الحل من التنعيم أو عرفات أو غيرها مثلا وأنت من الأول ناوي العمرة فيكون عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت من دونه أما إن كنت جئت إلى مكة بغير نية العمرة وما خطر على بالك أنك تعتمر لأنك جئت لغرض تقول يمكن ينتهي غرضي اليوم وأعود يمكن ينتهي غرضي غدا وأعود إلى الرياض جئت لهذا الغرض ثم تجددت عندك نية العمرة بعدما وصلت إلى مكة نقول تحرم من الحل ولا شيء عليك المراد بالحل يعني خارج أميال الحرم يعني من عرفات من التنعيم من الشرايا من أي مكان خارج أميال الحرم وهذا لمن لم يقصد العمره إلا بعدما وصل إلى مكة أما الذي جاء وهو ناوي للعمرة فنقول هذا يجب عليها أن يحرم من الميقات الذي مر به يجب عليه أن يحرم من الميقات حينما جاء لكن جاء بدون إحرام نقول عد إلى الميقات وأحرم منه وما دام جاء من الرياض فسواء عاد إلى وادي المحرم في الهداء أو عاد إلى السيل لأنهما على خط واحد فهما المئميقات من جاء من جهة الطائف يقول ما هو نساب الزكاة لعروض التجارة في السعودية زكاة نساب عروض التجارة هو نصاب أحد النقدين الذهب والفضة نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئة درهم والمئة الدرهم تقدر بستة وخمسين ريال فضة وتقدر بأربع وثمانين غرام من الذهب فاذا كانت قيمه عروض التجاره بهذا القدر فهي نصاب تجب فيها الزكاه اذا حال عليها الحول وان كانت بدون هذا المقدار فليست بنصاب مثلا عنده تجاره تقدر قيمتها بأربعين ريال فضه هذه ليست نصاب دون النصاب عنده تجارة مثلا تقدر بخمسين ريال بالفضة هذه ليست بنصاب دون النصاب اذا كانت بقيمة ستة وخمسين ريال بالفضة فهذه نصاب تجب فيها الزكاة والزكاة تنمي المال وتحفظه وتقيه الآفات بإذن الله ما نقص مال من صدقه بل تزده بل تزده فإذا كانت تجارة المرء دون النصاب وأخرج الزكاة فهذا حسن ويؤجر على هذا ويبارك الله في ماله لأنه إيسا معنى هذا أنه إذا دون النصاب ما يجوز في اخراج الزكاة لا إخراج الزكاة حتى ولو كانت دون النصاب ولو كان ما حال عليه الحول فهذا حسن لكن نقول متى تجب نقول لا تجب إلا إذا كان كذا يقول اعتمرت عن نفسي وأود الذهاب إلى المدينة ثم الرجوع إلى مكة بعمرة أخرى عن أحد والدي فهل الأفضل أن أعتمر عن أبي أم عن أمي نعم يا أخي حسن إذا أديت عمرتك والحمد لله ثم سافرت لزيارة المسجد النبوي ثم رغبت من المدينة العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة والعمرة تكون عن شخص واحد ما تكون عن الوالدين معا وإنما تكون عن الوالد أو عن الوالده ثم من حيث المفاضلة إن كان أحدهما أدى الفريضة والآخر لم يؤد الفريضة فيحسن ان تعتمر عمن لم يؤد الفريضه وان كانا قد استويا بان عد يا الفريضه معا او كلاهما لم يؤد الفريضه فتبدا بالوالده لان حق الوالده اعظم من حق الوالد يقول ما هي الامور التي يبر بها المرء والديه بعد وفاتهما هذا السؤال سأله أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بقي وماذا بقي؟ قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما خمسة حقوق الصلاة عليهما بمعنى الدعاء تدعو لهما كلما دعوت لنفسك تدعو لوالديك والله جل وعلا يقول أن اشكر لي ولوالديك فحق الله جل وعلا العبادة وحق الوالدين بعد موتهما الدعاء والثاني الاستغفار طلب المغفرة لهما تكثر من طلب المغفرة لنفسك ولوالديك الثالث انفاذ عهدهما عندك وصية للوالد وصية للوالدة احرص على تنفيذها كما امر اذا كانت برا واذا كانت غير بر فعدلها واجعلها على وفق البر بالسشارة والرجوع الى طالب علم لا تنفذ الوصيه اذا كانت خلاف البر لا نفذها في حال كونها بر الرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما يعني تصل أقارب الوالد من أجله تصل أقارب الوالدة من أجلها تصل الأعمام والأعماء والعمات والإخوان والأخوات من أجل الوالد تصل الخوال والخالات وأولادهم من أجل الوالدة صلة الرحم التي لا توصل الا بهما يعني بسببهما الخامس بر صديقهما تبر صديق الوالد من اجله وتبر صديقه الوالده من اجلها من برك بابيك ان تتفقد أصدقاءه ورفقاءه فتحسن إليهم ومن برك بأمك كذلك أن تصل وتتفقد أحوال صديقاتها وأصدقائها من اقاربها ومن جيرانها ومن أرحامها ومن غيرهم هذه خمسة حقوق موصولة تصل بها ما قبل تصل ما بعد الموت بما قبل الموت فيكون المرء بارا بوالديه حال حياتهما وبعد موتهما الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما وبر صديقهما يقول من مواضع استجابة الدعاء الدعاء عند إفطار الصائم هل هذا الدعاء يكون بعد تناول شيء من التمر أو الماء أو يكون قبيل تناول ما يفطر به الأمر فيه سعى ولله الحمد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من مواطن الإجابة عند الإفطار دعوة الصائم فسواء قبل الإفطار بقليل أو حال الإفطار أو بعد الإفطار كل هذا خير ولا يقال وقته حتى يؤذن فإذا أذن انتهى الأمر فيه ساعة لله الحمد لأنه قال عند الإفطار عند إفطار الصائم أو للصائم دعوة لا ترد فإذا دعا بها المسلم عند الإفطار فحري أن يستجاب له إن شاء الله يقول ما حكم رفع اليدين في صلاه الجنازه هل هو في كل مع كل التكبيره ام في تكبيره الاحرام فقط رفع اليدين في صلاه الجنازه يستحب عند التكبيرات الاربع التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ترفع اليدين ورفع اليدين هنا استحبابا لا وجوبة فلو كبرت بدون رفع اليدين فالتكبير صحيح والحمد لله لكن يستحب رفع اليدين في التكبيرات الأربع كلها كما أنه يستحب رفع اليدين في أربعة مواطن في الصلاة في الفريضة والنافلة في الفريضة أربعة مواطن وفي, وفي النافلة حسب ما هو يتاتى فيها أربعة مواطن في الفريضة يستحب رفع اليدين ما هما ما هي الأربعة عند تكبيره الاحرام؟ اول تكبيره ترفع اليدين حل المنكبين الثاني عند تكبيره الركوع عندما تريد الركوع الثالث عند الرفع من الركوع الرابع عند القيام من التشهد الاول للركعه الثالثه في الصلاه الرباعيه وصلاة المغرب اربعت مواطن في الفريضه وفي النافله في موطنين في ثلاثه مواطن تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع لان النافله ليس فيها تشهد اول فيستحب رفع اليدين في هذه الاحوال ولا يجب وانما الرفع مستحب والمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه يقول استلفت مالا من شخص فهل تجب علي زكاته أم تجب على صاحب المال إذا كنت استلفت هذا المال لتتاجر فيه وأنت تشتغل فيه وهو بين يديك فيرى كثير من العلماء أن عليك زكاته لأنه بيدك وأنت مستفيد منه واما اذا كنت استلفت هذا المال وانفقته وانت مدين فيه فلا تجب عليك زكاته وانما ينظر في صاحبه ان كان هذا المال عند ملي متى ما طلبه اخذه فيجب عليه ان يزكي في كل سنه وان كان عند غير مليء فللعلماء في ثلاثه اقوال الدين على غير مالي على شخص ما يعيد إليك إذا طلبته قال بعضهم تزكيه في كل سنة وقال بعضهم تزكيه لسنة واحدة إذا قبضته وقال بعضهم تستقبل به حولا جديدا إذا قبضت الدين وبقي معك بعد قبضك إياه سنة تزكيه وإن انفقته وذهب فليس فيه شيء يقول إذا أنكر المدعى عليه ظاهرا وباطنا والمدعي متاكد عن, عن المبلغ ماذا يفعل إذا كان المدعى عليه منكر ولا يذكر يعني ما يعترف به لا ظاهرا ولا باطنا فليس للمدعي الا يمين المدعى عليه المنكر اذا لم يكن لديه بينه وان اصطلح على شيء ما فلا باس في هذه الحال لانه بالنسبه للمدعي يرضى ببعض حقه عن بعض وبالنسبه للمدعى عليه لا يذكر هذه الدعوه وانما يدفع ما يدفع من اجل ان لا يذهب الى المحاكم والخصومات فيعطي بعض الشيء افتداء لنفسه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين